117. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الله بما قالوا جنات تجري من 117. ويحبتها خالدين فيها وذلك جداء المحسنين والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا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 لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة تطوع صيام عشرة مساكين من اوسط ما تقيمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة